الحمد لله رب العالمين كل بن حزم رحمه الله حراما وفرض وطاعة قد تيقنت ومن ترك التخير والوقف سددا فإن يبدو برهان يبين أنه على غير ذا سرنا مع الذي بدأ هنا بن يتعامل مع مسألة التعارض والترجيح عند الوصولين فإذا جاء نص فيه أمر فالأصل أن نقف عليه أنه للوجوب ثم قالب على ذلك فإيه يبدو برهان يبين أنه على غير ذا على غير ذا الإشارة إلى أنه ليس للوجوب أو ليس للحرام صرنا مع الذي بدأ إذا جاء الصارف من هذا الوجوب إلى الاستحباب نصيره مع وإلا إذا لم يأتي الدليل والبرهان الصارف فنحن واقفون على الأي على الأصل هل هذا أحد يخالف فيه هذا لا يخالف فيه أحد لذلك مثلا ما حكم رقعتين تحية المسجد فبعض أهل العلم قال للتحريب لقول النبي عليه الصلاة والسلام التحريم يعني أنك إذا دخلت مسجد لا يجوز لك أن تجلس إلا ان ترك ركعتين. فجعل الركعتين في هذه المسجد حكمه إيه كحكم الواجب. فقال لا يجوز لاحد أن يجلس حتى ترك ركعتين. لي لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى ترك ركعتين. طيب إذا انت هنا واقف على الإمام وقف على الأصل فلا يجلس حتى يركع ركعتين إذن أخذ من هذا أن ركعتين تحيه المسجد للوجود صحيح؟ الفريق الثاني قال هذا تحيّت المسجد ركعتين ليست للوجود إنما هو إيه؟ مستحب ليه؟ قلت هذا الفريق الثاني لما يقول هو مستحب إذن الأصل مع مين؟ الأصل مع من مقال بأنها واجبة، صحيح؟ لقول النبي عليه لا يجلس. طيب إذا الفريق الثاني الذي سيقول هي ليست للوجوب، إذن عليه أن يأتي بالإيه، يأتي ببرهان يصرفني عن هذا الأمر إلى الاستحباب، صحيح؟ أو عن هذا إلا النهي إلى إلى الجواز. فهنا ابن حزم يقول فايه يبدو برهان، ايه يبدو يعني؟ فإن يظهر برهان البرهان هو الدليل قال فإن برهان يبين أنه على غير ذا على غير الوجوب صرنا مع الذي بدأ فقالوا جاء هناك دليلان في هذه المسألة يصرف الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب وهما مثلا حديث طلحة بن عبيد الله وهذا حديث صحيحين أن العربي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا وجه الاستدلال قوله إلا أن تطوع شيئا إذا ما دون الفرائد الخمس تطوع وتحية المسجد من الفرائد أم من غيرها من غيرها إذا تدخل في تدخل في إلا أن تتطوع عليها إذا فلا يجلس حتى يركع ركعتين إذا الأمر هنا الأمر أن تصل ركعتين إنه هو مصروف لـ مصروف الاستحباب ثانيا قصة الثلاثة نفر هذا الحديث صحيح جاء رجلا إلى النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس فجلس وهذا الحديث مروي عن الهريرة وأنس فقال النبي ألا أخبركم بخبر الثلاثة فقال نعم يا رسول الله فقال أما هذا فلا تكلم مع بعض أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه يعني مشى مضى فأعرض فأعرض الله عنه وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه يعني جلس بعيد مش عايز يسمع حاجة خالص فاستحي فاستحي الله وأما هذا فأقبل فأقبل الله عليه أما هذا وأشار إلى الذي جاء فجلس أما هذا فأقبل فأقبل الله عليه فعامل الله هذا الثالث بالفضل وعامل صاحباه بالعدل أعرض أعرض عنه استحيى استحيى الله منه ينكرون الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فهذا صارف أيضا لو كان ركعتي تحيط المسجد واجبة لأمره عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيأتي فيأتي بركعتين فلما تركه وجلس هكذا وما سأل النبي عليه الصلاة والسلام علم أنها ليست للوجه إذا كل الدليلين يصرفان الأمر الأول إلى ماذا؟ الاستحبال وإلا فإن لم يأتي الدليل الصارف فأنت باقن على فأنت باقن على الأصل ذلك قال فإن يبدو برهان يبين أنه على غير ذا سرنا مع الذي بدأ وأفعاله لا تبين واجبا من الله فاحملها عليه وما عدا على أسوة زلت مؤتسيا به وليست بفرض والسعيد من اقتدى البيتين دول لازمين مع بعضهم البعض ابن حزم البيت الماضي تكلم في التعارض والترجيح تعارض وترجيح أي عند تعارض النصوص في الظاهر يرجى إلى ترجيح النصوص يرجى إلى ترجيح ترجيح النصوص ثم بعد ذلك دخل في الأفعال أفعاله عليه الصلاة والسلام فذكر أولا قال وأفعاله الله تبين واجبا من الله فحملها عليه فحملها عليه أي فحملها على الواجب هذا يسمى بالأفعال المبينة لمجمل واجب لها حكم الواجب الفعل المبين لمجمل واجب له حكم له حكم الواجب خذ بال قال وأقيم الصلاة تؤخذ من هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن لأن تفسير القرآن إما أن يكون عن طريق المباشرة وإما أن يكون عن طريق فعله عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون عن طريق مما أخذه الصحابة من النبي عليه الصلاة، والسلام فهم؟ إما أن يكون من قوله عليه الصلاة والسلام وأقيم الصلاة النبي عليه الصلاة يكون صلوا كما رأيتم أن فهذا من قول وأيضاً من فعل. إن أعطيناك الكوفر قال النبي نهر أعطنيه في الجنة تفسير بالمباشرة وهناك تفسير بالفعل أقيم الصلاة آت الزكاة لله على الناس. حج البيت لمن استطاع. طيب كل هذا كيف أعرفه يفسر النبي كل هذا ب... بأفعاله عليه الصلاة والسلام فهم لكن هنا ابن حزم ذكر فعلا واحد وسيأتي بفعل ثاني ألا وهو الفعل إذا جاء مبين لمجمل واجب. كيف هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا خذوا عني مناسككم خذوا عني هذا فعل أمر إذا أنا أريد أن أعرف هذا الفعل من أفعال الحج أو العمرة هل هو في أم هو الاستحباب؟ إذا أنا أخذت من هذا أن كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة تفيد تفيد الوجوب بالأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا خذوا عني مناسككم، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمة أن ترى فعله فكل فعل يفعله عليه الصلاة في المناسك فالأصل فيه أنه أنه للوجوب حتى يأتي دليل يصرفه إما إلى الركنية أو إلى الاستحباب يعني الناس عادة في الحج بيختلفوا كثير جدا المبيت بمنى هل هو واجب أم هو مستحب يبقى تعرف هنا الأصل النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى ها نعم طيب مبيت وهذا هل قال النبي صلى الله عليه الصلاة بيت في منا أما أنك أخذت المبيب منه بفعله بفعله طيب فعله ده واجب ولا مستحب فعله هنا واجب ليه لأنه قال خذوا عني مناسككم يبقى كل فعل في أفعال الحج كل فعل في أفعال العمرة هذه الأصل فيها الوجود لا يجوز لك أن تخلف عنها أبدا ليه لأنها تندرج تحت الأصل خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي إذن أنا وأنت نتناقش في فعل من أفعال الصلاة ما حكم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ما حكم الزكر في السجود والركوع أنت تقول مستحب أنا أقول بأنه واجب من المطالب من اللي مزي معه الحجة الذي يقول بأنه واجب أنا الذي مع الحجة تقول لي صلت tha فعل اقولك لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا الفعل ها مبين ليه لمجمل واجب الذي هو صلوا كما رأيتموني اصلي بين السجدتين بتقول رب اغفر لي رب اغفر لي وتسجد مرة ثانية الذكر هذا واجب لأن حزيف يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين رب اغفر لي جلسة المسمات بجلسة الاستراحة الذي تفعلها إذا قمت إلى الركعة الثانية أو إذا قمت إلى الركعة الرابعة جلسة الاستراحة هذه حكمها الوجوب لأن مالك بن الحويرث يبين أن النبي عليه الصلاة فعل هذا وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي إذن كل فعل في أفعال الصلاة كل فعل في أفعال الحج أو العمراء الأصل فيه أنه أنه واجب لما؟ لأن فعل مبين لمجمل فعل مبين لمجمل ونحو وهذا أيضا دليل على أن الفعل قد يكون أقوى من القول الفعل يكون أقوى من عندك القول وعندك الفعل تعارض تقدم الفعل على القول هنا وقد يقدم القول لكن ليس دائما يقدم القول على الفعل تعارض القول مع الفعل ممكن واجب عليك أن تقدم الفعل لأنه هو المبين وأقوى أقوى من القول؟ نعم انظر مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز هل لك أن تصلي سنة العشاء في جماعة؟ الجواب أنت قلت لا لو أني عارضتك بقوله عليه الصلاة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز هذا قول السنة العملية طيب السنة العملية ترك ولا فعل ها ما هو ترك لكن قال صل كما رأيتمني أصلي ونحن عليه الصلاة والسلام رأيناه يصلي سنة العشاء ها منفردة صحيح رأيناه يصلي العشاء سنة العشاء منفردة إذن تصلى منفردة لو أنك صليتها في جماعة لكنت مخالفا له عليه الصلاة والسلام إذن أنت قدمت الفعل هنا على هل يجوز أن نصلي صلاة الضحى في جماعة ابن عمر في صحيح مسلم رأى أناس يصلون الضحى في جماعة قال بدع طب لو كلا لك صلوا كما رأي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الجواب فكله ثبت عن النبي أنه صلى الضحى منفردا إذا نصلي كما رأيناه عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى منفرداً لو صلينا لو صليناها في جماعة إذا لكنا بذلك وقعنا في البدعة لذلك ابن عمر قال بدعة فقدمت أنت هنا الفعل على قدمت الفعل على القول واضحة المسألة جداً نعم الضابط إنما تأتي بالممارسة بممارسة علم الأصول فقد يقدم القول على الفعل متى إذا علمت أن الفعل هذا منسوخا فقدمت القول أنه ناسخ، ناسخ ناسخ له وقد يقدم الفعل على القول بالعكس إذا علمت أن الفعل ناسخ ليه ناسخ للقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار مع أنه قال توضأوا مما مست النار كيف هذا لكن علمت أن كان آخر الأمرين حديث جابر ترك الوضوء مما ما النار فكان ناسخا والناسخ أقوى من المنسوخ فقدمت الفعل على فقدمت هنا الفعل على القول أنت مثلا حينما انظر الفعل من النبي عليه الصلاة حينما ترك الصحابي وما قال له كم فارك على كعتين كم فارك على النبي عليه الصلاة وقال النبي عليه الصلاة أمرك حينما تخل المسجد أن ترك على كعتين تحية المسجد أيهما أقوى هنا؟ الفعل أم القوى؟ الفعل معنى ذلك أن ركعتين تحيط المسجد ما تعملهاش أصلا ما تسنيتش بس على ظهرك عشان هتنم منه افهم يا رجل افهم, افهم انت فاهم كلامي؟ ها؟ فاهم كلامي؟ بقول النبي عليه الصلاة أمروا هنا بركعتين تحيط المسجد وكان من فعله أن لم يأمر الرجل أن يقوم يصلي ركعتين في المسجد أيهما هنا الأقوى القول ولا الفعل القول صحيح طب القول هنا بالوجوب ولا بالاستحباب لأن الاستحباب أعلى درجة فقدمت القول فهم المسألة دي هذه تأتي بإيه بكثرة الممارسة والكراءة في التعارض والترجيح في علم الأصول تهمت كذا قال هنا فإن يبدو برهان يبين أنه على غير ذا صرنا مع الذي بدأ وأفعاله لا تبين واجبا من الله فاحملها عليه إذن الفعل المبين للمجمل الواجه يأخذ حكم يأخذ حكم الواجه بخلاف الفعل المجرد عن قراء الوجوه إذن أنا عندي هنا الأفعال ثلاثة عشان زهنك ما يشرويش الأفعال إما فعل مبين لمجمل واجد وإما فعل مجرد عن قراء الوجوب وإما فعل جبلي كم أيمن؟ ثلاثة كتبتهم؟ حفظتهم هل يبقى الفعل كم؟ ثلاثة هاي سلمان؟ واحد فعل المبين. لمجمل واجه فعل مجرد عن قرائن الوجوب فعل على سبيل الجبله. فعل مبين لمجمل واجه هذا له حكم له حكم الواجب يأمر النبي صلى كما رأيتمني أصلي فإذا جاء الصحابي يقول رأيت النبي يقول كذا يفعل كذا إذن الأصب في أفعال الصلاة ها أنها واجبة يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ايه قولوا في الركوع سبحان ربي العظيم قولوا في السجود سبحان ربي العالم ما قال هذا طيب يبقى على الاستحباب لا إذا لا يستلزم ان كل فعل أو قول في الصلاة يقول قولوا افعلوا لا مش شرح يشترط بس أن الصحابي ينقل يقول ايه يقول رأيت النبي يفعل كذا في الصلاة فعل النبي كذا بس خلاص يبقى كل فعل في الصلاة كل فعل في الحج كل فعل في العمرة الأصل فيه أنه الأصل فيه الوجوه إلا بقى لو إيه ارتقى إلى حكم الركنية أو نزل إلى حكم الاستحباب ده الفعل المبين المجمع الوجوه عندي فعل مجرد عن قرائن الوجوب فعل مجرد يقول الصحابي رأيت النبي يفعل كذا وهذا الفعل لا يندرج تحت تحت واجب مثلا عندك مثلا حديث, حديث مين ده ما كانش هزيفة. حديث أبي الدرداء خلاص. قا النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ. قال أنت رأيته. قال أنا صببت عليه وضوء. طيب قا النبي فتوضأ. يختلف هنا أهل العلم. فمنه من يقول بأن القيء ناقد للوضوء. شوف بقى علم الأصول لما تفهمه وتيجي تقرأ الفقه. فهمني تكرأه ازاي؟ لكن انت هتكرأ الفكر تدخل في الفكر مثلا اختلف العلماء على قولين طيب القول ده من عمين؟ قول ده بيقول في أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد القول الثاني ده, ده ابن تايمين واحد قدام أربعة أربعة يكسبه طبعا فهمني؟ ونخش بقى في ايه؟ في جدول الضرب في حمقى بيعملوا كده أسيب دول ومش عارف الدنيا مش كده أبداً من الكصة مش كده لا لا في علم اسمه علم أصول في علم اسمه تعارض وترجيح خلاص؟ فيجي يجي مثلاً يقول لك القيء ناقض للوضوء ناقض للوضوء خلاص؟ فالفريق الثاني يقول لا القيء ليس بناقد وإنما القيء هنا يستحب له الوضوء لكن ليس بناقد ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان القيء ناقض الوضوء لكان أمرا به ولكن فعله هنا عليه الصلاة والسلام إنما يفيد أمر يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب يبقى يستحب أن توضأ من القيء لكن ليس هو ناقض في ذاته من الوضوء ليه لأن الفعل هنا جاء مجرد عن أي قارين للوجوب واضح المسألة بخلاف الأمر الأول فهمت كده؟ في عندي فعل ثالث اسمه فعل جبلي فعل فعل جبلي يعني مثلا هل حكم اطالة الشعر حكم المسكب بالعصا. مفهوم هذا انما يكون على سبيل الايه الجبلا وليس هو على سبيل ان الله امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يبلغ امته هذا فليس هو من, من سبيل الايه الوحي وانما هو من سبيل الجبلا العرب كانوا مثلا يطيلون شعوره العرب كانوا مثلا يمشوا بالاي يمشوا مثلا بالعصا مفهوم هذا الكلام فما تجيش انت مثلا تيجي تقول هطول شعري وهمشي بعصايا لان دي سنة النبي عليه الصلاة اقول لك انت رجل جاهل متى ما تفهم اقسام الافعال مفهوم واضح الشيخ لالبان رحمة الله عليه كان فيه كان جالس مع اثنين فبيقول لهم انتم مظهرين شعور ليه قالوا سنة النبي عليه الصلاة قال لهم طب خلاص يعملوها اربع ضفاي أربع إيه؟ غدائر كان العرب يعمل كده يعملوا كده والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها اعملوا أربع غداء يقدروا يعملوها لا. لكن هذا كان عرف, إيه؟ عرف قوم فعل على سبيل الجبلية على سبيل الجبلية قال هنا وأفعاله لا تبين واجبا من الله فحملها عليه يبقى القاعدة إيه؟ الفعل احفظ القواعد دي كويس جدا ما مش بنحكي كسوس طلب العلم ده طريقه مش هتسلكه ريح نفسك من أولا خليك بقى مصقف اسمع هنا المتين اسمع هنا المتين وقرأ هنا المتين وهنا المتين وفتوى هنا وفتوى هناك هتبقى مصقف وتبقى خطب جمعة على فكرة وهتحاضر برضو بس راجل مصقف المصقف صاحب نتة في العلم انت طالب علم ينبغي ان يكون المرء عنده تأصيل العلم بدون تأصيل العلم راح نفسه ريح نفسك, نفسك. تفصيل العلم يحتاج لجهد يحتاج لتعب يحتاج لعناء معنا وتفهم وتنسى وتكتب وتقرأ وتتعلم تشوف المراد مفهوم فا إيه هذا الكلام إحنا بندرس علم وإحنا بنحط الدورة كده دورة أصول فقه كذا دورة تفصيل كذا دورة كذا انت تريد علم طلب العلم على تفصيلي وآتي يبقى الورق والقلم وتكتب وتفهم وتحفظه مفهوم؟ ليس لك غلط رايح نفسك ده علم لطلب علم ليس أي شيء من أمور الدنيا هتفهمها كده بكلمة واثنين لا العلم له وصوله واصوله هذا الذي نتكلم فيه بدونها ستخبط خطط عشواء ستخبط خط عشواء شيء تأم أبيت شيء تأم أبيت أهو شوفه ناس لحيته بالفاة حولين ظهره مفهوم؟ ومش عارف ايه وشيخ وناس وبتاعه ويطلع هنا ويجي هنا ويروح وعلى التليفزيونات وتسمع وبتل... حاجات غريبة وبتقرأ حاجات اغرب تسمع وناس ايش اغرب مفهوم ممكن في كده ممكن تقول فاق ممكن الواحد يقعد الواحدة في كده هو في حد يقول الكلام ده ابدا مفهوم وهذا الكلام اللي انت بتنكره هو في كده ابدا الاتباع ده علم شوف صار في هذا الزمان الجهل علما وصار العلم وجه هذا زمان انقلاب الموازين فهم؟ فأنت أرح نفسك هذا تأصيل علم مش بنحكي حكايات مش بنحكي قصص على أيام مش عارف مين والشيخ مين والشيخ مين لا أعد 40 سنة يحكي قصص للناس لا أنت بتطلب علم على جهة تأصيل العلم فاهم مش بتجلس بحيث تحك تسمع كصص وروايات وحكايات مفهوم وحضرت مجلس علم وكلام ده لا فاهم دروس العلم بخلاف محاضرة الدرس تأصيل علم بخلاف محاضرة بتحضر قصة كده يدحكك ومش عارف ايه الكلام ده زي قصة ايام مصعد انور وحسنه ومش عارف مين ومين ويعقوبه بكصص الاربعين سنة ما علموا احد شيء افهم هذه الامور اذا كنت تريد طلب العلم من اولك فعليك بهذا ان كنت لا تريد فارح نفسك فارح نفسك فاهم شوف مثلا ذكرت الشيخ صالح على الشيخ كان بيتكلم أحد مع علماء بيسأله بيقوله أقرأ إيه الشيخ صالح قال الشيخ مفتي وزير ال شون الاستماع أحد أهل العلم في ما أقرأ إيه في العلم الفلاني في الباب الفلاني بيقوله اقرأ الكتاب ده هذا فالشيخ صالح قال الشيخ بيقوله الكتاب ده مجلد يعني تبى تقول اقرأ ده مجلد اللي انت عليه ده ده مجلد بيقوله يقرأ كذا بيقوله ده مجلد فقال له هذا الشيخ للشيخ صالح قال له يا بني اذهب فافتح لك شيء فاعمل فيه متجرا شوف لك بقى كشك ولا محل روح اقف فيه ولا اتعلم بيه ما تشغلش نفسك بالعلم عايز تروح تسمع علم اه هات محاضرات كده واشريت واسمع فطبة جمعة والكلام ده ماشي وقاطع ربك واسمع الاوامر وانت وانت جانب النواهي تبقى عبد لكن طالب علم رأح نفسك لو هنبدأ بالطريقة دي طالب علم يبقى يبدأ بالمسألة على أصولها على أصولها بخلاف ذلك خلاص أنت تريد وكل يعمل على شكلته أنت تريد أن تكون طالبا في تأصير العلم تنفع نفسك وأمتك وتدفع الزخم اللي احنا بنسمعه ده خير يبقى لازم تنضي في هذا الطريق غير كده بقى يبقى تحضر وتسمع عندي مفيش أي حاجة ممكن تحفظ دي تحفظ دي تنسى دي ما تنساش دي تتعلم دي ما تعلمش دي وديك ماشي في الحياة فهمني؟ لكن أنت معرض للفتن لأن العلم هو الذي ينفعك في هذا الزمان علم الأصول ده لا, لا تجد عالم من علماء السلف عالم من علماء السلف اللي هو بارع فيه ليه؟ لأنه أساسي أساسي من شروط المجتهد عنده علماء الأصول جميعا يقول لك لازم يكون دارس للأصول الأصول ده حقيبة شنطة معاك كده بتاخدها في كل حد بتاخدها معاك في كل مكان في العلم الفكره في علم كذا في علم الحديث في علم التفسير في علم... والناس اللي بيدرسوا معانا يعرفوا المسألة دي كويس جدا لازم لازم شوف اسمه أصول من حرم الوصول حرم الوصول فإنت جهز حدد لنفسك أنت محتاج لك واضح؟ الشيخ هنا بيقول إيه؟ يقول ابن حزم قال وأفعاله لا تبين واجبا من الله فاحملها عليه وما عدا بقى خلاص فاحملها عليه بقى تبين أفعال مبينة لمجمل لمجمل واجب قال وما عدا على أسوة لازلت مؤتسيا به وليست بفرض والسعيد من يقتدى ليست بفرض اللي هي الفعل المجرد عن قراءن الوجود مثلا في الحديث الذي رواه أحمد داود من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الصحابة هل يضر السند لا لا يضر الاسناد إبهام الصحابة ويضر الاسناد إبهام غيره لا يضر الاسناد إبهام الصحابة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة لا خلاص مر الحديث لأن الصحابة كلهم عدود لكن أبهما اسم تابعي مفهوم؟ هل يضر السند الجواب نعم يضر السند يضر السند يضعف الاسناد هذا فيه رجل مجهول واضح الكلام هذا قال وليست بفرض والسعيد من اقتده صحيح لك أجر لا تكون مثلا أنها مجرد أفعال ليست الوجوب إذا لا أفعلها لا لك بها أجر أنا ما ذكرت الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة عن رجيم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ها رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه من شدة الحرب وهو صائب رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه لي من شدة الحر وهو صائب حكم ده مم. خليك ما أستنى بس واحد ده للاستحباب ولا فعل الجبلة هنا قال جبلة أخونا حمد وليد قال للجبلة ليه للجبلة خذ بالك أنت قلت للجبلة معنى للجبلة علماء الأصول اختلفوا هل الفعل للجبلة إذا فعلته يفيد الاستحباب ولا هذا لا يرتبط به أجر الجمهور يقول لا يرتبط به أجر لأنه ليس بوحي معنى فعل الجبلة سؤال بقى أيهما أيسر للصائم ويعينه على الصوم أن يصب الماء ويغتسل وهو صائم في الحر أم يترك نفسه في الحر كي يراه الله معزبا نفس مسئلة الوضوء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم يبقى الأيسر هنا أن يصب الماء على رأسه وهو صائم. حتى هذا يعينه على حتى هذا على الصيام. وهذا يرد على من يقول بأن الحقن المغزية تفطر. لأن من قال بأن الحقن الغزى مغزية تفطر يقول لك دي تعينه على الصيام. احنا كده بنعينه على إنه الصيام. من لو جعلت لعل الإعانة إذا معنى ذلك أنك لا تصب الماء على رأسك منشد الحر والصائم. صحيح ولا لا؟ هنا اللي العلة الإعنة يعني إني معملش أي حاجة تعني على الصوم طب خلاص هو النبي عرف والسلام يشتى صب على رأسه الماء من شدة الحر ليه وهو صائم ما هي العلة هذا أيسر للعبد وهذا يجعله يزاول الصوم أكثر ويتعبد لله عز وجل ويزاول العباد أكثر مفهوم هذا الكلام شاهد هنا نعم لا لا ثم إحنا نتكلم وقت الصيام مفهوم فهنا الفعل من نبي عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا للوجوب الجواب لا مفهوم؟ لكن لو أنك فعلت هذا الأمر يمتد على يعينك على أمر الصيام وهو وهو الأيصر بعض الناس مثلا يقول لا يوضع إلا الطيب ما حدش الطيب مثلا وأنت صائم طيب لما لك هذا يفطر ما الدليل على الإفطار الأصل أن الصوم صحيح أنني ممسك فإذا أردت أن تنقضه فعليك إيه فعليك الدليل قال هنا وإقراره الأفعال منه إباحة إباحة إذن هنا ابن حزم دخل في إيه دخل في السنة الإقرارية بعد أن تكلم في القولية الفعلية تكلم في, في الإقرارية قال وإقراره الأفعال منه إباحة لها فمحال أن يكر من أفسداء فماذا؟ فمحال أن يكر ما ما أفسده. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ابن حزم يبين أن اقرار النبي عليه الصلاة والسلام للشيء هذا يفيد إيه؟ يفيد أنه مباح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكر على شيء فاسد. فإذا سكت النبي عن شيء في زمن الوحي سواء كان جالساً أو سواء كان لم يكن النبي جالساً. فكل شيء فعل في زمن الوحي فأقره فالأصل جوازه وفعله كان جالسا أو لم يكن جالسا مفهوم؟ لأنه لو كان جالسا وسكت النبي هذا يعد إقرارا منه لو لم يكن النبي جالسا وفعل في زمانه وما كان ربك وما كان ربك نسي فهذا أيضا يعد إقرارا من من الوحي قال وما صح عنه مسندا كله بنصه وإياك لا تحفل بما ليس مسندا هنا ابن حزم رحمة الله عليه دخل في مصطلح الحديث مفهوم؟ لكن خذ بالك هيرجع معنا ثاني برضو للأسر قال وما صح عنه مسندا كل بنصه هذه مسألة؟ اختلف فيها علماء أصول الحديث هل يجوز ذكر الحديث بنصه أم يجوز ذكر الحديث بمعناه معي سلمان معايا لمرجلك وفهمني بقى بقول ايه ماذا قلت خليك معايا قلت سؤال هل يجوز ذكر الحديث بنصه أم بمعناه اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم علماء الحديث منهم من قال وجب ذكر الحديث بالنص بالنص بالكلمة وهذا ما نحى إليه من ابن حزم واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام نذر الله أن سمع مقالتي ها؟ فوعاها فبلغها كما كما سمعها فربا. فرب مبلغ أوعى من سامه خلاص القول الثاني وهذا مذهب الجماهير قالوا يجوز ذكر الحديث بالمعنى لكن بشروط مع اجماعهم على أنه لا يجوز ذكر الآية بالمعنى القرآن خلاص لا يجوز ذكر اللي القرآن بالمعنى لكن السلف الصالح من الصحابة والتابعين إنما كانوا يذكروا الحديث بنصه وقد يذكرونه به وقد يذكرونه بالمعنى. قالوا يجوز ذكر الحديث بمعنى وهذا سابت عن كثير من من الصحابة. عند مثلا حديث عبد الله بن عمر حديث مروان الأصفر عند أحمد وابن داود قال رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها. حط الجمل بتاعه نزله واضح أناخ الجمل واضح ويستقبل القبلة إيه يبول إليها. فقلت مروان أليس قد نهى النبي عن ذلك أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة عند البول؟ فقال ابن عمر ها ها أجيبه. قال نعم لكن إذا كان في بينك وبينه شيء يسترك فلا بس إذا كان هناك شيء يسترك بينك وبين القبلة حاجز قال إيه فلا بس الحديث ده بالنص ولا بمعناه المقصود بمعناه المقصود يبقى هذا فعل السلف حديث ابن عباس في صحيح هذا الحديث رواه الجماعة حينما أرسلت أم الفضل الرجل فذهب إلى معاوية بالشام قال فجاء عليهم فجاء علينا الهلال فمكست ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة في انتهائه فأول من لقياني هو ابن عباس فقال متى رأيتم الهلال ابن عباس فقال له رأيناه ليلة الجمعة قال وأنت متى رأيته يقول ابن عباس متى رأيته قال رأيناه ليلة السبت قال فلا نزال فلا نصومه حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقال ألا تكتفي برؤية معاوية قال هكذا أمرنا الرسول. إذا في النص الحديث هكذا أمرنا رسول الله إذن رواه بالإيه بالمعنى يعني مراد النص إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن كل بلد تراه على تصوم على على ما ترى الهلال واضح المسألة كذا إذن السلف الصالح قد يذكرون المسألة بالنص وقد يذكرونه بلي بالمعنى لكن بشروط لكن بشروط لا يخل بمراد الحديث لا يخل بمراد بمراد الحديث واضح الكلام لذلك هذا إيه هذا يسمى بما لا يخل بالمعنى بما لا يخل بما لا يخل بالمعنى يبقى الأول إيه ألا يخل بالمعنى ثانيا أن يكون الذي يختصر يفهم المراد يعني مثلا صفحة طويلة عريضة صفحة طويلة عريضة لابن تيمية الصفحة الطويلة العريضة دي ملخصها أن ابن تيمية بيقول هذا جائز دي ملخصة فقلت لك وقال ابن تيمية بالجواز تيجي تقول اه دا انت مش عارف شلت كلام ابن ذايمية والصفحة كلها. لا. هذا يسمى ايه؟ رواية كلام ابن ذايمية بالمعنى بما لا يخل من كلامه. هو فعلا قال بهذا ايه؟ ان هذا جائز. صحيح. ممكن كلام ابن ذايمية في المجلد الاول. مفهوم؟ ثم فصله في المجلد الثاني. ثم فصل مثلا في المجلد العاشر. انت اختصرت هذا الكلام كله الذي هنا والذي هنا والذي هنا. هذا بالجواز. هل يجوز ذكر رواية بالمعنى الجواب الجواب نعم وهذا عليه جماهير أهل العلم <تصفيق> لذلك ابن حاس بيقوله وما صح عنه مسندا قل بنصه قال وإياك وإياك لا تحفل بما ليس مسندا هذه مسألة أخرى في الحديث المسند مصطلح الحديث المسند الدورة دي كان لازم تيجي وقل كويس هشوف لسه يسر طيب, طيب يا جماعة نقف عندي مسألة مصطلح حديث المسند اسند المسند ما هو معناه <تصفيق> إلى أن تأكله جاء الله عز